بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق. وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاذ بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر العاتية. سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرع، فترى القوم فيها صرع كأنهم أعداد نخل قاوية. فهل تران لهم من باقيه وجاء في العوض منهم قبلهم والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذ الترابيه ان لم ما ظلمناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصول نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة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 فأما من أوطي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق شتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هميئا بما أسلفتم في الأيام القادية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليسني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليسها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم فلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم فلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا مما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا مما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل